والتين والزيتون وطور سنين والتين والزيتون وطور سنين التين هو التين المعروف والزيتون طبعا معروف وأقسم الله سبحانه وتعالى بهتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمارهما وطبعا كما علمنا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء لكن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى نقسم بالله فقط لقوى النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أيضا الله سبحانه وتعالى أقسم بهما لماذا؟ لأن سلطانهما في أرض الشام لأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام وقال تعالى وطور سينين, وطور سينين طور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين أي مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها سبحان الله وقال بعض الأئمة هذه محال سلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار كما قلنا والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن دقوين الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطلا شيئا سبحان الله ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه, من منه القيام بشكرها فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم مشتغلون باللهو واللعب والعبث قد رضوا لأنفسهم بأسافر الأمور وسفاسف الأخلاق نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين ثم ردناه أسفل سافلين فردهم الله سبحانه وتعالى في أسفل سافلين أي أسفل النار موضع الغصاة المتمردين على ربهم سبحان الله وقيل وقال ابن كثير رحمه الله إلى أرض للعمر ده قول تاني أو تفسير تاني تفسير رده الله سبحانه وتعالى أسفل سافلين أي أسفل النار أو أرض للعمر كما تعلمون أن القرآن حمال ذو وجوه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا من, من الله سبحانه وتعالى عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضله العالية فلهم أي لهم بذلك أجر غير ممنون أي غير مقطوع بل لذات متوافره وأفراح متواتره ونعم متكاثره في أبد لا يزول ونعيم ونعيم ونعيم لا يحول اقرها دائم وظلها نسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رب العالمين الجنه رب العالمين فما يكذبك بعد بالدين أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الدين أو بيوم الجزائي على الأعمال وقد رأيت من آيات الله سبحانه وتعالى الكثير ما يحصل لك اليقين ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء مما أخبرك به كما قلنا قبل ذلك العقيدة لا تحتاج إلى مجهود زهني ولا مجهود عضلي سبحان الله مضف منتهى السهولة أن تقتنع أن هناك يوم آخر وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجازي العباد على ما عملوا من خير وشر سبحان الله ولكن الكفر والعناد وما وجدنا عليها آباءنا والكبر بطر الحق وغمط الناس كل هذه أسباب تتكاتف سويا حتى تعطي كافرا جاحدا باللي سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى عفو في. فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعات وعرضت هذا أليس الله بأحكم الحاكمين فهل تختضي حكمته أن يترك الخلق سدى سبحان الله هل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون سبحان الله أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة لابد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون سبحان الله أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا سبحان الله من ظلم فينصف المظلومة في الدنيا ممن ظلمه وكما جاء في حديث أبي هرية مرفوعا فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فآتى على آخرها ليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين سبحان الله طبعا مشجرنا في العقيدة بيركزوا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق هاملا ولم يتركهم سدى بل أرسل إليهم رسلا وأنزل على رسله كتبا سبحان الله ليجازي العباء هل امتثلوا لأوامر الله وأوامر رسله أم عصوه سبحان الله فهذه من الأشياء المهمة دورنا كمسلمين فكل مننا داعي إلى الله سبحانه وتعالى وكل مننا يحاول أن يكن داعيا كما كان الأنبياء يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مدح الأنبياء ومدح من حذى حذوهم فقال ومن أحسن قولا ممن دعى إلى الله وعمل صالحا وقال الآية سبحانه. لا أحد أحسن من من دعى إلى الله ففخر لنا نحن أدباء محمد صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى وأن ندعو إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن نمتثر أوامر الله سبحانه وتعالى لا تترك الدعو إلى الله سبحانه وتعالى وجدت انسان سب الدين لماذا تسب الدين ألا تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك هو الذي أمرك ونهاك وانزل عليك نعمه ظاهرة وباطنة واضرب له مسر الله سبحانه وتعالى الذي تسب دينه خلق لك الكليتين سبحان الله فيها 2 مليون نفر كل نفر عبارة عن وحدة, وحدة فلترة متكملة سبحان الله لما الإنسان بيجل فشل كله ونسأل الله العفو والعافية فبيعود على الجهاز حوالي 3-4 ساعات مع تركيب الخراطيم ومع الألم الشديد سبحان الله ويوم ويوم عشان يعمل غسيل كلوي ده بيعادل واحد نفر فقط وانت عندك اثنين مليون نفر ألا يحثك هذا أن تحترم العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى وأن تحجم رسانك مما يغضب الله سبحانه وتعالى ما هذا مصل بسيط جدا تقوله الكلية فيها اثنين مليون نفر عفاك الله سبحانه وتعالى ان أنت تذهب إلى غسيل كلوي يوم يوم مع الألم والتعب والوقوف في طوابير وما شبه ذلك أيضا ما المانع أن نتخول الناس بالموعظة في بيوتنا في عملنا في شوارنا مع جيراننا مع مرتاد المزجي لا تمنع نفسك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنها أشرف المهن على الاطلاق وقد تبتلى فاحمد الله سبحانه وتعالى ولا يصد هذا على أن تترك الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى عشان كده يا جماعة يعني من, من دهب الصالحين أنهم يعظون الناس باستمرار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابه بالموعظه فكل من قال لاخر كده تخولهم بالموعظه تدوهم رقائق تديهم ايمانيات وهكذا ما تكونش القعده كلها على حاول تنوع الحوار موعظه النهارده بسيطه في ايه في خمس ست كلمات او مثلا في, مثل في دقيقتين لو عندهم استجابة ده من نعمه الله سبحانه وتعالى ممكن تزود مك وتعب معهم ربع ساعة وهكذا وتنوع الحوار مرة مثلا في المعلومات العامة في القضاء العامة وهكذا يبقاش دعوة فقط لا بد أن تنوع الحوار حتى لا يمل الناس منه فإذا وضبت على هذا الأمر إذا رأىك الناس تذكروا الله سبحانه وتعالى وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الدعاء ننتقل بعد ذلك إلى سورة اقرأ قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الآيات عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول سلم من الوحي الرؤية الصالحة من النوم فكان لا يرى رؤية الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فاتحنس فيه التحنث يا هو التعبد الليالي فاتحنس فيه اي التعبد الليالي ذوات العلد قبل أن ينزع إلى اهله ويتزود لذلك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 حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فأخذني فغطني الثالثة ثم, ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرر فرجع بها رسوله سلام يرجف فؤاده فؤاد فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة فزملوه حتى ذهب عنه الروع حتى ذهب عنه الفزع فربنا سبحانه وتعالى فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق سبحان الله فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورق ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة ابن أخي ماذا ترى فأخبره الرسول السلام خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول صلى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترة الوحي الحديث في البخاري الحديث رقم 3 طبعا هنا الشيخ ابن كثير رحمه الله استشهد بهذا الحديث في هذه الصورة طيب فأول شيء نزل من القرآني ابن كثير بيقول في تفسيره طبعا فعافرنا نحمل لخص من التفسير من السعدي ومن كثير المؤثر ومن الجزائري ومن اسباب النزول بعجاز العلم ان شاء الله كل ده ملخص واحنا حطيناه على المدونه وضعنا الرابط قبل ذلك ان شاء الله وهنحط الرابط باذن الله بعد الانتهاء ان شاء الله وده ان شاء الله التفسير اللي انا بقرا منه مع بعض الايه مع بعض الاضافات البسيطه قوي يعني الله يكمكم يا رب العالمين الأولى يا جماعة المحاضرات الصوتية بيتم المنتج بتاحها وبعد كده نرفعها على المدوانة الصوتية وبعد كده من المدوانة المكتوبة إلى سلسلة التفسير إن شاء الله قالوا من كثير فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهن أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علق وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كان لشي يس... سبحان الله كان لشي ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون نطفة فعلقة فمضغة فقسونا العظام لحمة الآيات فربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ تاني اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نلاحظ يا جماعة أن الإنسان أول ما بتولد لا يعلم شيئا سبحان الله فيبدأ يتعلم من أول كلمة بابا وماما أو أبي أو أمي سبحان الله أو إحنا بنحاول نعلم الإنسان أول حاجة قول يا ابني قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وكان في مقاطع كتير جدا على الانترنت وعلى الفيسبوك بتبص تلاقي طفل مثلا عنده سنه ولا سنه ونص وبتبص تلاقي الطفل يعني عسل جدا لما بيقول لا لله وتلاقيها تطلع منه جميله جدا جدا فالانسان يبدا يتعلم من كلمه لا الله لله ثم يتعلم ابي وامي وهكذا ثم الى ان يبقى عالم او يبقى سافه وهكذا او يبقى كافر سبحان الله ف عامل انسان كده دماغه عامله زي الهارد ديسك كده انت بتملاه بالمعلومات او هو بيملى نفسه بال يملى نفسه هيتعلم الخير او يتعلم الشر او يتعلم ده مع ده فشرفه وكرمه بالعلم يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى ميز بني ادم بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة يعني نحن دلوقتي قاعدين في حوالينا ملائكة قاعدين بيستمعوا دلوقتي إن شاء الله عند سامح وعند أخونا زياد وهكذا وأخونا أبو خالد وأخواننا اللي حطين أرقام دول سبحان الله هاتبست تلاقي برضو في جن في جن قاعدين معانا برضو يستمعوا سبحان الله سبحان الله. والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة يكون في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبنان ذهني ونظي ورسمي والرسم يستلزمهما من غير عكس فلهذا قال اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقناة ما لم يعلم وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة يا جماعة ما فيش معلومة تسمعها إلا ولا بد أن تقيدها وهذا من بركة العلم حتى يحفظ لدرجة أننا تعلمنا تعلمنا أن يحصل موقف ما سجل هذا الموقف أنا نهاردة قابلت فلان مقابلة عادية عادي عابلت فلان السلام عليكم وعليكم السلام لو إنسان عادي خلاص هتكتب إيه إن أنا قابلت فلان ولكن إذا كان الإنسان من يقابل إنسانا دو شاء فيقول أنا قابلت اليوم النهاردة الأستاذ فلان أو الدكتور فلان أو المهندس فلان أو الشيخ فلان أو العالم فلان أو المفتي فلان الله. وتلاحظ حاجة هم جدا هتكتب أنا قابلت فلان لابد ان أنت حتى يكون في معلومة خدتها منه وإلا له ما لهاش لازمة أنا قابلت فلان بن علان ما لهاش لازمة. حصل أي معلومة سمعتها أو قريبتها حاول تسجلها عندك في دفتر وأسمه سيد الخاطر كما علمنا ابن الجوزي رحمه الله أي معلومة سجلها قيد أي معلومة حتى في الشغل سبحان الله قولك في جيمي بي أو القوائل التصنيع الجيد اكتب ما تعمل اكتب ما تعمل وعمل ما كتب يعني أنا مثلا عايزين نحضر التشغيل الفنانية أنا شغال في كمية في شكل أدوية فمعروف أن كل تشغيلة انت عايز مثلا تعمل المستحضر الفلاني صح فبتعمل ايه فبتعمل ايه فبتقوم جايب سجل التشغيلة كيف يتم بدء التشغيلة الفلانية المستحضر مثلا وليكن ايه بارا سيتامون مثلا, مثلا يعني فالمفروض انت بتجيب السيطرة من المغزن وبعد كده بتحط ايه على بيه وتسخن مثلا وبعد ما تحط تاخد الاسي ده هو اللي طلع تقوم قيس البي اتش بتاعه وهكذا سبحان الله وكل خطوة من الخطوات بتمضي جنبها ان انت, ايه ان انت عملت هذه الخطوة حصل بعض الحاجات الغير طبيعية فتكتب وعند إجراء التسخين حدث شيء غريب الشيء الغريب يتمثل في مثلا تواجد بعض الفقاعات أثناء التسخين وهذا أمر غير اعتيادي سبحان الله تسجل كل حاجة أنت مثلا شغل على جهاز ما فتكتب والله حدث عطل ما هذا العطل صفته كذا وكذا وكذا وتم اجراء كذا وكذا وكذا وكذا وتم الاتصاب المعندس فلان وتم الاتصاب الكيمياء فلان وتم الاتصاب السيدال فلان سبحان الله ده لي يا جماعة الكتابة دي ليه كتابة دي سبحان الله نعمة من نعم الله تستطيع أن انت تعرف مشاكلك وأخطائك وحلول الاخطاء بتاعتك ولا تقع الا تقع فيها بعد ذلك مهم يا جماعه الكتابه في الشغل ومهمه كتابة جدا يا في حياتك العامه والثقافيه والاجتماعيه النهارده فلان زعل مني استرجع الموقف ماشي طب انا قلت اكتب اللي انت اللي حصل معاك وحصل مع الشخص ده 1 2 3 4 5 وبناءا عليه ان لازم اروح اعتذر له لان انا اخطات فيه من وقع سبحان الله أو انا شايف من من الكلام اللي انا كاتبه ده والله ان ده أنا شايف ان هو ظلمني اما اروح اعاتبه اروح اعاتبه مش هروح اوبخه واقرعه مهم قوي يا جماعه كل واحد مننا يحاول بقدر الامكان إن, ان هو ما يخسرش اللي قدامه لأن الدنيا مش مستهدف خلاص فالكتابهم همهما جدا يا جماعة كعالم كداعي إلى الله سبحانه وتعالى كسيدالي كمهندس ككيميائي كمدرس كرجل شغال في الـ IT في, في الكمبيوتر وهكذا سجل مشاكلك أول بأول وسجل الثقافات اللي انت بتحصل عليها أول بأول لأن دية همهما جدا ان انت ما تقعش في نفس الأخطاء اللي انت وعد فيها قبل زي قبل ذلك حتى كل ماكينة معروفة او كل جهاز بيعمل حاجة اسمها log file log file log file ده يقولك فلان ده فتح الماكينة الساعة كذا فلان دخل باسورد بتاعته وشغل مثلا الخطوة الفونية حدث فلان فتح الباب بتاع الماكينة سبحان الله ليه؟ عشان لما تيجي تحصل مشكلة نعرف ايه والله في مشكلة حصلت ان فلان دهوت اخطأ وعمل كذا كذا فبتحذر الناس محدش في نفس الخطأ خلاص ايضا برضو يعني نسترجع ان شاء الله قيادة علمة بالكتاب وفيها ايضا من عمل مما علم رزقاه الله علم ما لم يكن يعلم يا السلام شايفيني النصائح الجميلة من عمل بما علم انت سبحان الله ممكن تكون امام يقتدى بك لما انت تعمل حديث سوامل 52 تطبق حديث مثلا سوامل 52 فتبقى امام يقتدى بك بعد كده اه ده انا انا هصوم زي ايه زي فلان ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا في سومة 2 وخميس وإحنا نقرأ القرآن كل يوم جزء أنا هعمل زي الرجل رجل ده شجعني إن أنا أعمل زيه لعشان نبقى زي النبي عليه صلى الله عليه وسلم بس أهم حاجة وإنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بتقول مرجعيتك النبي صلى الله عليه وسلم اعذ كل شيء تفعله ايه النبي صلى الله عليه وسلم انا بصوم زي النبي بقرا قران زي النبي <تصفيق> بدعو الله زي النبي والسلام كل حاجه زي النبي زي النبي زي, زي التابعين زي العلماء التابع وهكذا انا ساب هذه المعصيه امتثال لامر الله وامر النبي صلى الله عليه ان احنا ما عايزين نحاول ان احنا ننصح الناس إنهم يكونوا ربانيين يكونوا ربانيين يكونوا على هج السلف الصالح قال الله قال الرسول لندعو الناس إلى أنفسنا ما تقولش يعمل زي لا يعمل زي النبع السلام خلاص هما جدا من عمل بما علم رزق الله علم ما لم يكن يعلم ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه فتحات ربانية أنت رجل بتعمل حاجة لفلان خدمة امتسالا مثلا بتأثير في حاجة مسلم ربنا سبحانه وتعالى ببعث لك خبرات وبعث لك إضافات لك في حياتك وثقافات وعلم جديد ربنا سبحانه وتعالى بفتحه عليك وكثير جدا منا مر بهذه الأشياء فهذه الصورة أول الصورة القرآنية نزولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب هذا الإيمان فأجعه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة ومره أن يقرأ فامتنع وقال ما أنا بقارئ فلم يزل به حتى قرأ فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق الله سبحانه وتعالى خلق عموم الخلق ثم خص الإنسان وذكر اتداء خلقه خلق الإنسان من علم كلمة عموم الخلق دي يا جماعة عجيبة جدا فكلمة عموم الخلق دي يا جماعة تشمل الإنسان والحيوان والنبات والحشرات والمايكروبات والفيروسات والجرسيم سبحان الله كل هذه الأشياء يندرج منها يعني حاليا فيه خمسة مليار نسمة على وجه الأرض خمسة مليار أو ستة مليار نسمة على وجه الأرض سبحان الله خمسة مليار نسمة ده غير بقى الناس اللي ماتوا والناس اللي هيجوا بعد كده سبحان الله كم حيوان موجود على الأرض كم فيروس موجود على الأرض سبحان الله كل نوع فيروس بيحوي الملايين وربما البلايين وهكذا كل نوع فيروس الإيدز مثلا ده نوع اسمه الإيدز يندلق منه كأفراد إيدز سبحان الله ما لا أعلمه إلا الله وهكذا الأسد شوف كم أسد على وجه الأرض كم مليون أسد على وجه الأرض كم مليون ذئب على... وهكذا فربنا سبحانه وتعالى بعدما يعمم قال الذي خلق خلق, أي خلق, الخلق كلهم خلق الإنسان من علق فالذي ثم خص الإنسان وذكر اتداء خلقه خلق الإنسان من علق فالله سبحانه وتعالى اعتنى بتدبيره لابد أن يدبره بالأمر والنهي وذلك بإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب عليهم ولهذا ذكر بعض الأمر بالقراءة خلقه للإنسان العلق خطع من الدم الغليظ تعلق في جدار الرحم ثم قال اقرأ وربك الأكرم كثير الصفات واسعها كثير الكرم والإحسان واسع الجود الذي من كرمه أن علم العلم أن علم بالعلم وأنه هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فأخرجه سبحانه وتعالى من بطل أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والأبصار والفؤاد ويسر له من أسباب العلم فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم مهم جدا يا جماعة هذه الآية الآية بتقول إيه خلاص الذي علم بماذا علم بالقلم فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم بالقلم فألمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم سبحان الله ما من, ما من علم وصل إلينا إلا بعد أن دونا ما في تدوين أصبح كلاما ينتقل من شخص إلى شخص زيد فيه ونقص منه فهيأتيك مشول خلاص فتحفظ العلوم بالقلم كما وصل إلينا القرآن الكريم كما وصلت إلينا السنة كما وصل إلينا سائر العلوم والمعلومات خلاص وايضا من صفات أو من مميزات القلم أنه تضبط به الحقوق خلاص تضبط به الحقوق فتخيل فلان أخذ من فلان ألف جنيه فهذا يدون تضبط الحقوق فلان استعار من فلان شيء فيكتب ويكون مرجعا وتكون هذه الورقة التي كتبت بالقلم يكون مرجعا ويكون شيئا موثقا يعتمد عليه. وهتكون رسلا للناس يتنوبوا منابخ طابهم بدل ما تخطف فلان بتكتب له ورقة انت مثلا عايز سبحان الله عايز تجيب طلبات او عايز تكلف مثلا زبتك بطلبات مثلا فبتكتب له ورقة وهذا من الله سبحانه وتعالى عليه خلاص عايز تبلغ رسالة لزميلك اللي جاي في الوردية بتاعته او الشفت فبتكتب له ورقة لان في احتمالية أن يبقى الإنسان تعاقل أسباب ان يتكلم مباشرة فتسيب له ورقة ودي طريقة جميلة جدا جدا عشان تخاطب بها زملائك ومديرينك ومرقوسيك وهكذا بتسيب لهم ورقة سبحان الله فالإنسان مننا إذا أراد أن يخاطب أو يتعامل يجعل معه ورقة والقلم في شغله في بيته يعني ممكن يبقى معاك أنا بصراحة مثبت معي نوتة صغيرة كده بكتب فيها الأشياء المهمة بقابلها مع الزملاء مع علم درس وهكذا بيتكتب بصورة مبسطة ثم يعاد بعد ذلك كتابتها في كشكول كبير سبحان الله عشان تبقى مرجعية بعد كده نفس الشغل برضو في الشغلانة حاول تساستم كل حاجة عندك تبقى وراء عندك مشكلة فلانية هذه المشكلة تم كتابتها بالتفصيل ممل كذا وكذا, وكذا. وإنسان طبعا لما بيرجع بعد كده ليها بيها تذكرها وممكن وممكن يبدأ يطور آه دي معمولة بالطلاف الغنية ممكن تتعمل أحسن بالطلاف العلني وهكذا كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنية طغى وبغى طغى وبغى وتجبر عن الهدى جاء في الصلاح المسلم من أزام النزول عن أبي الهرات رضي الله عنه قال قال أبو جه هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم فقال ولات والعزة لإن رأيته يفعل ذلك لا طأن على رقبته أو لا أعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله سلم هو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما جئتهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيده قال فقيل له مالك قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحا فقال رسول الله سلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا سبحان الله قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حريثة برد أو شيء بلغاه كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع الآيات يعني أباجه ألم يعلم بأن الله يراك الآيات إلى, إلى آخره إلى أن قال الله تعالى كلا لا تطعه زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما وأمره به وزاد ابن عبد الأعلى فليدعو نادية يعني قومه تخيل جماعة هذا الرجل, هذا الرجل أبو جهل لعنه الله رأى آيات عندما سولت نفسه أن يطأ رقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ملائكة ونار خندق من نار وهولا وأجنحة ومع ذلك لم يسلم لله سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجعة ونسي أن إلى ربه الرجعة ولم يخف الجزاء يقول سبحانه وتعالى هذا المتمرد العاتي التي ربما وصلت به الحال أن يترك الهدى بنفسه وادعو غيره إلى تركه فانهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى جاء في الصحيح المسهد من أسباب النزول قال مر أبو جهل فقال ألم أنهك فانطهره النبي فقال له أبو جهل من ما تنتهرني يا محمد فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني فقال جبه جب عليه السلام فليدعو ناديه قال ابن عباس فقال, فقال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العزاب أرأيت إن كان على الهدى أي أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى إن كان العبد المصلي على الهدى العلم بالحق والعمل به او أمر أي غيره بالتقوى هل يحسن أن ينهى من هذا وصفه أليس نهيه من أعظم المحادات لله والمحاربة للحق فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى أرأيت إن كذب الناهي وتولى أي عن الأمر أما يخاف الله ويخشى عقابه ألم يعلم بأن الله يرى أي ما يعلم ويفعله ثم توعده ان استمر على حاله فقال كلا لئن لم ينتهي نسفعا بالنصر لئن ينتهي هذا الرجل أو هذا الكافر عما يقول نسفعا بالنصر أيضا أخذنا بناصيته أخذا عنيفا وهي حقيقة بذلك فإنها ناصية كاذبة خاطئة فهي كاذبة في قولها كاذبة في قولها خاطئة في فعلها طبعا وده فيها إعجاز علمي إن النصية هي المسؤولة عن السلوك الإنسان والخطأ في الإنسان إعجاز علم فليدعو هذا الذي حق عليه العقاب نادية أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليعينوه على ما نزل به سندعو الزبانية خازنة جهنم لأخذه وعقوبته فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة وأما حال المنهي فأمره الله أن لا يصغى إلى هذا الناهي ولا ينقادر نهي فقال كلا لا تطعه فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين كلا لا تطعه أي محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وصل حيث شئت ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس واسجد أي لربك واقترب أي منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات فإنها كلها تدني من رضاه الرضاة وتقرب من الله وهذا عام لكل ناهي عن الخير ومنهي عنه وإن كانت نازلة في شأن أبي جهر حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن أبي هرط الله عنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثر الدعاء